الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده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 يتناقلونهم فيما بينهم يبيع بعضهم لبعض ويرابح بعضهم لبعض يجد الناس في هذا المال طاقات متفتقة بين الحين والآخر في إذكاء المضاربات والمرابحات حتى يصبح التنافس والتهابت سمة من سمات مغامرات الناس ومخاطراتهم وكأنهم بذلك يفرون من فقر محقق يدعون اليه دعاء حتى وقعوا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فوالله لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم رواه البخاري ومسلم ثم إن هذا التنافس المحموم لم تسلم براجمه من أوخاز الظلم والبهتان والكيد والحسد وأكل أموال الناس بالباطل إذ ما من تنافس يخرج عن إطار الاعتدال والتوسط إلا وتكون العواقب فيه وخيمه والآفات المتكاثرة عليه أليمة ومن هنا تنشأ الفتنة بين الناس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 التي فطر الله الناس عليها ولكنها في وقت نفسه تبرز كمصححة للمسار حاثه على الاعتدال في كل شيء حتى في المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من شر الغنى والفقر رواه أبو داود والترمذي فالإسلام لم يحث قط على الفقر لأن الفقر كاد يكون كفرا ولم يحرض الناس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 والمساهمات الربحية ما جعل الناس يتهافتون إليها تهافت الفراش على النبراس حتى إنها لم تدع بيتا إلا وأصابته بدخنها وليس هذا هو العجب عباد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بهذا التنافس وإنما العجب حينما يكون هذا الانكباب والانغماس في حمأة الطفرة المالية لدى المستثمرين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 بل إنها رجع صدا لقله العلم وضعف الحرص على استجلاب المال من طرقه الواضحة البينة من حيث الحل والحرمة وما نشاهده اليوم من عروض استثمارية متنوعة يعتريها شبه وشكوك بل يعتريها ظن راجح بأنها ملتاثة بشيء من الطرق المحرمه بشيء من الطرق المحرمة في المعاملات.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 إلى الاعسار المفاجئ والخسائر المتراكمة التي تحل ببعض الفرص الاستثمارية فتشتعل على إثرها الخصومات والنكبات جراء تلكم, جراء تلكم الحمالات التي لم تكن محض صدفة مع الاعتراف بأنها غالبا ما تكون مفاجئة وهذا كله يجعلنا نؤكد على توضيح بعض الأمور وتجليتها لمن أصيبوا بالعمى في هذا الميدان واستنشقوا غباره، وذلك من خلال الوصايا التالية الوصية الأولى أن أمور العباد وأموالهم مبنية على المشاحة والمؤاخذة فالمستثمرون في الجملة عمي البصائر أمام صاحب الاستثمار ما دام رابحا موفقا لا يسألونه عن صغيرة ولا كبيرة ناهيكم عن المبالغة في مدحه والثناء عليه والإعجاب به فإذا ما, خسر فإذا ما خسر وكبا انقلبوا على وجوههم شاتمين له ومدعين عليه والواقع يؤكد موالاتهم والواقع يؤكد موالاتهم له في الغنم ومعاداتهم له في الغرم الوصية الثانية أن الأصل في أموال الناس وحقوقهم الحرمة والحظر فلا يجوز الاعتداء عليها أو المماطلة والتفريط فيها أو الوقوع في التأويلات المبرره للتصرفات الممنوعة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق الوصية الثالثة أن القناعة والسماحة في ميدان التجارة أمران مندوب إليهما اذ هما مظنة البركة كما أن الطمع والجشع وعدم القناعة مظنة للكفوة وقلة البركة لأن الاتجارة سورة كسورة الخمرة تأخذ شاربها حتى ينتشي فإذا انتشى عاود حتى يصير مدمنا لا يفيق من نشوة المغامرة والطمع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 رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري الوصية الرابعة وهي تصحيح لبعض المفاهيم المغلوطة لدى بعض المرابحين حيث يظنون أن المعاملات المحرمة لا تكون محرمة إلا إذا شابها صورة من صور الربا وأن أي معاملة خالية من الربا فهي حلال وهذا ظن خاطئ بل إن المعاملات المحرمة أعم في السبب من ذلك لأنها في الحقيقة ترجع إلى ثلاث قواعد أولى قاعده قاعدة الربا بانواعه وصوره والثانية قاعدة الغرر بأقسامه وأنواعه والثالثة قاعدة التغرير والخداع بألوانه وأحواله وهذا عباد الله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 في الاتجار والمرابحة أن يتقوا الله فيها وأن يسيروا في اتمامها على الوجه المباح والوضوح والخضوع لما أحل الله فيها والبعد والنأي عن أي موضع ريبة أو شبهة أو تفريط أو إهمال أو استغلال ثقة الناس بهم في أن يتصرفوا فيها على غير ما وضعت له فإن من نوى, فإن من نوى أن يفي بحقوق الناس كان الله معه والعكس بالعكس وليتذكر أمثال هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين واتقوا المال فإن فتنة هذه الأمة المال ولتستمعوا إلى قول الباري جل شأنه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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بعد فإن الشريعة الإسلامية قد جاءت موافقة لبقية الشرائع السماوية في حفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال فالبيع والشراء والمرابحة كلها تندرج تحت ضرورة حفظ المال وانطلاقا من حفظ هذه الضرورة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 فالواجب على ولاه الامور والعلماء والمختصين في المعاملات الماليه ان يكون لهم جهود ملموسه في حفظ هذه الضروره من خلال وضع الضوابط الشرعيه والمصالح المرسله لتكون سياجا منيعا يحول دون العبث باموال الناس والعب منها كما الهيم ولاجل ان تقلل من ضحايا المرابحين المتهورين والبسطاء المغامرين ولألا تكون السوق المالية كلأن مباحا لكل سادج يرعى حول حماها وذلك حماية للحقوق والمصالح ودرءا للمفاسد والعبث بأموال الناس يقول الله تعالى اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته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 وَتَنَزَّلَ بِمَلَائِكَتِهِ مُسَبِّحَاتٍ بِقُدْسِهِ وَأَيُّهَا بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وعن سائر صحابة نبيك محمد وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين